قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِي فَادُعَائِي وَابْتِهَالِي شَاهِدٌ لِي بِافتِقَارِي قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِي فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري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 يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنص طباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميع يا قريبا يا مجيبا يا سريعا يا عليما قد تحقات بعجزه وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فادعائي وابتهالي شاهد لي لم أزل بالباب واقف فارحم من ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري حاجة في النفس يا رب فقدها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لذها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنى بسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤال